<سؤال> <ممم> إلك شادي في ميلادك هديتي شهديه <مم> لو هديك الشمس يا مهدي لو هديك الشمس والقمر متوفى يا مهدي شباب سمعوني الكورال يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي, يا مهدي, يا مهدي, يا مهدي اسمع المقطع الثاني مهدي, مهدي مهدي حلو شباب بعد مرة مهدي مهدي مهدي شباب مسجل لك في ميلادك هديه عين شهدي لو وهديك الشمس في ميلادك هديه عين شهدي لو وهديك الشمس مدينه يا مدي مدين لك شادي يا وارثها الرب يا حيك المعبود وميلادك غدا كمر هدي يا نفس لي وجود يا من قبل الولاد في قصص الغاش يا مولود يا تفسير المد بغافر يا نص الانياع فردو عاد من الفرح يصير الكون وردي يرش الدنيا عطر الشوق لوصولك جمالي فردو عاد من الفرح يصير الكون وردي يرش الدنيا عطر الشوق لوصولك يا مهدي يا مهدي يا مهدينا يا مهدي يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا مدينه يا مدينه حقيقه ما ولدك ما تيلتي في موت ملل التمثيل عريق انت بسبوبوش را في التورا في الليل يا نكرك في مقع لو لا مادي فلا يجيب لا يودي يا تجسيد العقل والروح والبصره يا lawhedik el shams ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya صباح العالم احلى ما وماله يا مواعيده صباح البيت ولونه نور وفرح ومواعيده صباح المنظر يا قير صد الحب اغاريده صباح الوم مبتسمه جناينها على عيدا زغارت من ديار جوم السماوي والمدي قصيده من القمر عنوانا ليماني زغارت من السماوي والمدي قصيده من القمر عنوانا ليماني يا يا مهدي يا مهدينا يا مهدي يا مهدي <تكلم> يا, مهدينا يا, مهدينا يا, مهدينا يا مهدينا <تكلم> يا مهدي يا يطوف في التاريخ وحولك يا ما تحج مشاك كل اعوام يا نسل الموس طفاوا طال يوم المركب تهانيك عمر يطفي لك الشمع ويعلق حبك ويهدي لك البقات تجمع معاك يا ضحكات الساعد ردي لي المحروم ردي اجى المنقذ وصوت الانا نتشرف يا مالي يا ضحكات الساعد ردي لي gamar matwafi amadi sakin tabama muti